بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التاسع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة هرة لو ان حديث كهاتيه بلاوي الحره العشيله بلاوي السنور هاتيه السنور السنور يعني بشيله حيرج يعني بشيله طش يعني بشيله هل يعني اسمها أبلا من بزناء لفظة جاتر فصحانية، أنا فصحاء هرة قد بس وقت أصحابك هذه بزناء ل لفظي جالي جيفي تقولي. أنا من بزناء لفظي ورمي. لا. جيفتك جيفتك. إذن كيف نسوي؟ أنت قال إنها ليست بنجس. هذاك كشي لك. نبي تشي لا لا أوشي لا. آه. انها ليست بنجس بنجس انما هي من الطوافين عليكم للرجال والطوافات طوافات ليس كلام اوبروديات في ما عليه يغمر الغيظ ظلم او غريب شيء له اقل دوي لا وش له قبل 100 و200 وون هو اعطى عند من الطوافين والطوافات او زي آه دي كان, آه دي كان. يكا مين كذلك من الطوافين من الطوافين من لو كلمين مين وقترش إلى صدقي وقتر يكلا يا تبعيضية تبعيضية يعني تن ظلمنا من الماء ماني ميلنا الماء باشاك الأرض ده شيء هو نقول كاريان ده باليوم من الجنس جنسي وي طوافين يقلدوا انا فواتها وانا يعني من جنسي ما يرضوك عليكم جنسي ويكل دوله النصرين ها اللي قالوا تشكم غيرهم هذا هم الانسان كانوا لغير كان طوافين ما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 أنا فاهم؟ كمان ده ليه؟ كأنه في <تصفيق> كده مزعلين. كده طوافين <تصفيق> بس بشيله النية. بس بس يخاف منو بس لكن لن تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع لنا تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان في هو ب شو لسا نص شيء لسا بيله كأول لو أنا أول فتى بيقولي ما أنا مش يا بيرال ما له إذن أوكي أوكي يان ما يطوف على ما أو ما لا يمكن التحرز منه من الكائن لو أنا كمان ناط واحد خذين فايندي شيله و الطيور لا لي هذا رقمه هو السؤال الذي يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك او لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه كير قالو له مولا جديس جديس قالك غادي بالاوشدا ها هو كاين هناك اس اوشكي هناكا هو يا جوالو التيس هيلين دي ندري لا اذا يا لو تيدانو ايوا كاع ناكوا هذا شنو معناتها كي يحراموا وكو صق صق نصي على فمو او بعدا كانيكوا شمو نصي صريعه الى سرميه ليك انا راه كي عينك راهو دارك شوري راه داير يوم ماركا راه هذه القناه كي تسكات تشلو اويدا ولا من درنايا هيا درنايا اوقي كنا وراه حقو غير لك نبيع حق باش انا كي داني ماركا راه جاتي مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا هو منظر انتو يلا بدل مني ماي كوشي يفهم يا اخوي من وصدق سام يقول سور ما يطفو علينا. او دواني أو دوامي تريش أو, أو كذول من الذكور والإناث. فات نر ميكانا فقيرية. كريش كذول من ذن الناس هذا دليل داس. مشاكله. إيش هذا الذكور والإناث طاهر. ياسن على الشره. أو كعلمين. الحاجز ذيير للقاعي والمشقة أجل التيسير. لا أحد يسقى علاجه أصوليما بيدر، قاعد يشرب يما بيدر له. أوش مشقات، مأساوي لا ندخل على الشاشي. دائما عسر يسجد ودخل على الشاشي. إذا ضاق اتسق، إذا اتسق ضاق ضاق. كذا دائما إذا ضاق هذا أولهات. هذا ل للشر. تبيني كذا نخوش تبي، نروج فيها. نخوش تبي، شرق نلتل. سواني بشيني، فطاكي، لوت كده خوشي، قاعد ينقل للصحراء، فيش لك إني، بس سواني عارق بخواته، بس يسوي لي نملي، روح يجاو من إنته، روح إنته، إذا هو مش قتي سبلي، هو مش في في نقول قل <سؤال> يقوله <سؤال> ici des cigoyna en russie سابقا تاكا بيسي ناكا روسيا انزم ليس يلي مي ليس ان في انها في الحاضر وليس النفي في المستقبل كذلك ليس ليس خلينا دايما نفي أو شتين دكاتم لبؤ اصلاح لبؤ مستقبلنا لا بس لا بس ولا بس ثوانه لما لمستقبل شيء كده تسينا كده منقطع يعني. لباسية لي لي سدنا جس. لمستقبل. نبي سادة كده. ليه نبي الحديث دليل على وجودها في البيت. ليس جس؟ لاول كل نوفل يوصلنا سبش ليه ني با هذا كي حرامك وكوشي او ويش كرينو بغدي حراما اذا وني دليل لي المسلمات قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا لا ولا يجوز ولا يجوز بيعها ولا شرائها كهذا ناكل نبيكري كري نبي فلوشي كري هرجي فلوشتني لسل هل سبحانك اللهم في لا أن